فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صبصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم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 إِنَّ لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أَذُنٌ وَعَيْنٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ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 ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تغفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي إن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 كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوا فغ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 تذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين